أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وضف منهما رجالا كثيرا ونساء. وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيتَنَ أموالهم ولا تتبادل الخبيث بالطيب ولا تكروه أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تغسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباح فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 ولا ترتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا ليتانا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إلَيْهِمْ أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان ونيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا أعود بالله بسرعة بسم الله waqabilaan ee dhiig ee nooca wa soora suura nisaa billow geeda suura nisaa waxay kamid tahay suuradii ku soo dagay madina suuradaha dhaadheer bayna ku jirtaa oo lixdaaha waana sidaa loo magac iyo iyo qoyska dowladdu islaamka ay ka soo aftsato oo ha guriga leen dadkam islaamka haa iyo mujtamaa iyo dowladdu waa dadka guriyaha ka soo baxay iyo haddii marka guriyo hagaagaan oo arurti hayagta oo dumarkii hagaagaan oo ragga hagaagaan oo qoysar walba ay iyo guriga oo ka soo oo ذلك وحنا خلنا يعني مجتمع إلهي وسمحانه وتعالى جعله هي وأهل خيرها ورب سبحانه وتعالى ووهي لي صعدت بصردني قد وقهر ليس قريقة إيوة دك مسلمين تا هي مجتمع عصري قريقة لقعد سلها سينقص صدر الحلقي أي كورن طوال صردة كلها أساسا عن وقهر الشبح الحلق ميرادك كهالأشياء labadan aayado ee iska taga iyo aayada ugu dambaysa sidaan haddoono ayaa Ilaahay wa ta'ala uga hadlayo waa saddexda aayado ama iyo wixii laga sameeyo hadda miiraadku Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa loo dhaawacay oo hadda ya ayuunaas xal ugu gartaa waxan culimadu وأجلك هذا الصورد مدينة كسو دكتي إن أتوقع رأس الصورد نكتب اللغة الكورية أيها الناس لأن مسلمين تكليا يؤمنين تجارفنا يذكرن أيون ده تقول العيا قال سبحانه الله وحده يا أيها الناس الدلو يتقوا ربكم هديك كعب صدر الذي أليه خلقكم إذن أبوري من نفس واحدة نفس كليا إذن كعبوري آدم بوذن كعبوري وخلق و أبوري منها نفس حجده زوجها و كيلا بينا يسيحو رحل يسيحو زوجته ديها النافطة أي إلهي كعبه وتعالى وبطا وفر ليه ووفي ديها منهما النفطة هي زوجته ديها وحاوية آدمه ركافي ديها فجالا رك كثيرا تربلا والنسان هي اغانا كثيرا رك كثيرا يدوم تربلا أي إلهي اللي بضعه كعبه ريو اهو اسو كانيه mid u mid ka kala kaabo lado we dal hatta oo hawa oo had da e feti siwida taabo sum han wat taala hadana marka su suuguiyo haddda din tenan la barsha la walaala hayiyo lama o gal wa in no sa e oo edan ni u jo gad daga isaga min lagaabo edan ati si ha bana lado walaala oo si ilaahi سبحانه وتعالى ta'aalaa wa hakeem masareeh la ayu yaqaan hadii radhaa lawdaa ruuh waa kala haalaan ay is dhaleeyeen inta lama dhaafayeen oo dadna ma jireen laakiin inaga ilaahi wuxuu og yahay inaa no walba helayo kuwaan la dhalan in oo kala badan saada xidba laga xarimay walaasha iyo gooyada iyo dadada iyo hawayaashay wakaa gabar aad ayay لكن ايوه لا تقلوا مجرم لا تقلوا مجرم صاد يتقلوا له السبب انه راضي وضلطين يتقلوا آدم الله سبحانه وتعالى وحوه يا ايها الناس وطفوا ربكم الذي أليه كعص الله من نفس واحد نفس كليه كعبوري وحاس وقاري إسلام بني آدم كليس كبه كعب وحاجه كعبورمان وهذا كليهو آدم بوضع برأيو اذا ان اله يحاو نفسي في تعوراي لوجيهي سو نقطهو هل كان ذا دف كترماي وخلق هو ابوري منى نفسي كلي اهي لوجهها كل لبيي نفسي لبيي تاي ترمريتس ايلهي كا ابوري سبحانه وتعالى ما الهي يوفر كاس قالدها هاد مقشان يادون كاس وذن وخا كنول لولا كلي هي wabath min huma markaas ilaahay isu dhawayey koow iyo wa sa u kala baxana uu kala togeeyo iyo wa wala tashay ilaahay kale ayri ay oo hayeen wa galke islam labada islam kaayn iyo iyo wa ka iro sifa wuuhu idii saxow diiri ila eden ku siyalamuu waxa loo geediya oo yahso rasuulalla ku dhaa wa omanistaalakun billahi oo igu oo ك علوي رسول الله عليه لساعيدوا من جري كافٍ إلهي قعدوا ويني مقيس وشري وعي أسألكم بالله أن تعديني هذا الشيء إلهي من كثر واحد شديد والأرحم ووالتق الله الذي عليه تساعلون بيه استكست على تان رحمك استكست على تان إلهي يا وتعالى رحمك استكست على تان إلهي يا كعصم ووالرحمن حوي فروه marka ruux qaraabaya sitaan ku waydiistay wuxuu dhahaa rahimkan ku waydiistay qaraawe nimo la yaraa daxayse rahimkan ku waydiistay hadduu ku dhahaana khalaas yadan meel adag ayuu wax adag buu sheegaystay waxuu diidin laakin laminnu wadnaa haykum إله من كُل سؤالنا هي، فهم كان كُل سؤالنا هي، وك إله يعصف تراذان تسأل سؤالتان كعصف، وتقول الله الذي الله تسألون بيع سؤالتان والرحمة فهم كانوا كعصف إذا نهجوين أساسنا وربو فسره، فهم كانوا سجن كعصف جوين كس كعصف، أما والرحمة وأس إن الله إلهي. كان وصور هذا عليكم تشنه رقيبا مدين الالين ايو هذا الذي انه اله الالين ايو مغلية افعاش انه اله الالين ايو عركية صادف اله تعصده اله وايدا ايد ان اركاء وايد ان مغلية و ايدين جدا وهي مراقبه الالين سبحانه وتعالى من الالين ايو واتوا اليتامة اقونت في اموالهم حوالها ولا تتبدلوا هكا بدلنين الخبيثة حوالها جاها بالطييم ka wanaagsan oo hor isaa ka yimaaday in taasi sidoo kale feenaa ta qaadanay oo aan ka miskeenka aad haystay ama aad wax isku darsateen ee ku dhahayna waxaan anigu maaliye yar ayo ka soo daniisa angeneen xoriisha ka bedelay baaley waxaas uu ilaay ka qabtay waxaasiyo wax ka xumbuu sanayo miskeenka abbi ka dhantay oo aan waxba iska dhicin kare ay xoriishii ka bedelayayo nego ka yar ne faanay ay ay into si ay saga ayu kishi buray ci ci qale ga hay ci ci aan badnaay ci sa hay u kubad dalnay haday raashii iyo xoolay wax kala ahayani beelan waka si ya ne ولا تأكلها عُنّم أم وارهم حورها عوانة إلى أموالكم إنك حورين قدر صنيعه حورين صيدين قبضان حورها عُنّم أو حورا ليكوده قدر إن جالس ما هسكونه العُنّم ولا تأكلها عُنّم أم وارهم حورها عوانة إلى أموالكم إنك حورين قدر صنيعه قدر صنيعه إنه شراس إن عوانة حورها هذه اللي بدش في عنا أو كيف ما له صيّو عوانة حورها هذه إن كاجل إن إنه كاس يسعى الكنا عاسها كان وشو هذا ثومن دنب كبير ووادنب وين أي ولا هي وصية صوص نار بالروح أقلي دون وقيله نار ما يا روحي الساسن أيو وانك علية ساق جلو وين خفتهم هذا تحب غدا سورة النساء لقي أقانته أو كعبدة يوين اللي يو أو كهوان ك وين خفتهم هذا عفستان الله تفسدنا عدالتهم وين وين في يا ثامع عبدها haddii adduuniga u taadan gursan karto wa in aad adeer taay cid kaala sokey Soomaal aday weeli wa hadana wa gursan karto wa sha soc kale fa yin qiftum wa إلا مولكذي عليكم وين فانكشف البورسلة ما طاب لكم وحيدين سيعن أو من النصاي دمرت الخلايا اللي انت تكتبها يساعن اتصبغ ذي اعداد السمين مصنع لب البورسلة وسويات اصدق البورسلة واربع افر البورسلة انت صيدين بنا فانكشفهم حدد اتصبغ ذا رجها ذاتين قال استعد للناد اعدادها وين كبنا وسمن ويدا لابد يصدق هذه افرتي اعداد السمين كلوستقان الرورها إلى كعب صنيف نفتي سوي قان ناوي هذا كبض ليس إنه عدالت سموه إن للدمر كي حالك كبضناه فهو هل يسكي يقول السلام فانك واحد هل يسكي يقول السلام انت الدنبابي لهي ووله يكفقان لهي وعارك وقول له لهي وقيمة الإيمان لهي هذا يقول اوه فالس يقول رؤدين عوصة وعنا أيوه إنه يقول إلا الله الدمر هاتبه أما صدها كعفر قابه فهو يقول صلى الله عليه وسلم جاء يوم القيامة وشيقه ممائرة يسا وعدين عوصة و أوه. إلهي دين عاصر لنطل الجيج بل قيامة الإساسة في محشر حقول إيمان يسا إلهي يرتج هذا هو صار نصيب الله إيه على رمضة الكواهي ستوت مالك إلهي يكب قيوه أس أكتا إن أبن هولنك عدالة من سمين هل إسكاه يسوي؟ هل كليه إسكاه يكوه؟ قوم مالك الإيمان يقول يبين أدوهم ذو اللقوب قرية هايو وحوالها ليو عدالة يوحوكها مر رباني إسكاه يسا لكن كون hartaa في ween leeyahay Ilaahay wuxuu haddad ka baaqayna cadaalad sanayn way halka ay ku gaabtaan halka ka istay inta ilaahay ka fogaan lahayd qiyaamada aad iiman lehayd سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala uu kugu riday weeyii ciqaab oo la dhaayay wakidumarka cadaalad sanayn way taan dhinac ku soconay طب yahay xataa ku soconay in abu soo ahay in الله يقرؤه in ينجور سمينو إن ينجور سمينو إلى إسرائيل عرمن سال سأقول له إن أحدث كذا كاتان هذا كبق سنة عدارات دي كيف قاتموا فوين كانوا عدارات سمينو الله تقصدوه إن عدارات قبلها غون جبر غون هذا هيسا الله hän on ollut valtavan tyyo. Pala hän on uurrema. Valtavan me vienä he agoon tah yaad ugu wari gaado tahay inaad daru istameeyo oil oo meherka dumarka kale aad seenayso aad seenaydo oo sadumarka kale wala baqaynta oo welda waxa ka baqdo fan ka xuriyada inta iska hadad bagdan ألا taajilan ilayuhu yiri afar ba ugu badan inta lugursan karo faan qadtaan hadad ka bagdan alla taajilu ina cadaalada dowr kibadna labada iyo wixii ka badan hadad cadaalad ka badan in u soo weeyaan fawaaxina tan fan cixu waaxida hal kale ay gursado halkaga iskaayis ama mararka u maamara ku ye waxeey miy kin mulkadi dalika saasa adna فما انه واجه وقافه النساء حوانك الصي صدقاتهن مهركهن نحلة حالوية يفرضوه حوانك احنا المهرك يريسي سأكله الهزئ هو واجب واجه حد انت المهرك الشاكته عاد من يدك اغجلته احنا فهو بقى بقى بقى وزاني بقى رسولك الله يوري يحروح حتى وزاني مهرك بقى رسولك الله يوري مهرك شاكته حتى انت حتى مخصنك من يدك waatu marka ugu horaysa banana marka joogto haddii saarin waxaan واحد awooday الكريم waxaan dhowdhii كن doolar baan ka helaynaa 500 doolar kariin 3000 kun ku sinadi koowaad alaashiga 15 kun laba toontay ku meel sadex Ilaahay subxana wa taala khabaq ma yahay in aadan nisan waxba haysin marka suuleeyena ku dhaafino beemba lugu soo saarayna walaa u dhaqba meedna wax ma mahno casho kara waxaasuba waa وعدها تصعص وقال انه يسألتو سنين سينين ذاني واسع تصعص رسولك اللي هو الله عليه وسلم هي ان السعر حوانك صدقاتين من هيركو هذا نحل حال اولي هاي فرضوه فان ضبنا مرك حضاي خالي النقدان لكو من انك عن شيء شيء شي من شي ميركي كميرها يكتسيسيوه اما كوحف بداي او مركب تسيسيوه كتيري انت ها يسكق هذا حق حاجة النفط يخال لك انه غطيوه ماذا ugu ikraahin waxa maada dhihin ku jaclaan ma haymaada dhihin maada dhina wakas saayasaas ku yiri haddii meerkoodan iga wada qabto adaa wax hayseen iyadoo adoo wuxbe dhihin ayay nafeedi salaantay kan noqotay xogaha qalada ku tilmiw ama intaasan ku xateey ku til fiin dibna hadda ay salaantay noqdan la kumidinka ansheen oo min meerki kamid aan nafsan xaga nafta dhayraalnoqso so kuluhu xuna hayin hanaro haraliye mariyan oo caaqada من آخر اللي هو على كبرق ميت من هذا ميركو ديسي وآخر اللي هو على اليوم هذا قطع دشينه سنين توك الدنيا وفى الليل هاي زاني أنا طيب ومرقس قطع توك الدنيا فكروه هذي إن السياح مرقس يهو الرالك عن النفط هور أي جوارب قصيسي وميركيات قصيسيها هني حاله هي حلال مريانو محمود العاقر هو عقير سدنبه لما هذه وركب قنينة يكون واتصي أنساء الضمر ولا توتو له السنين أسوف هاء قوة عقل غير وعرور طئير ضمر طئير هواين هذا الروح حولهي أنسيسا عنوها غاجين كارين وما ردنا لأ لأيه هواين يبين أبوها ليين أموى لكم حورين علاقين مالالكي جعل الله بله إياه لكم إذنك قياما ملأي كنت أجمت هاي ومسارح ذنو هذا أضل, أضل مال لهين oo wax la cunina wax la cabid oo dar la xiranin iyada soo baxay kara isaga ruuxa qaawan oo awreysii muqaddad aduu saway cunina wax abin man nooranka sadex baal waxu haye maalka ilaahay ka dhigay mid aad ku taagan tiinbo oo masarax diinay ku qabaysaa oo ina maslaha jireenid iyo ruux nooranka isaga leen maalka ma caansaha dibin ku aan maamul yaqoonu oo ma oo السبيان والنساء كوهوه لكيسو النووي ناوي السفيه هذا داووذي كارتور اما ملاح اصي اما وحك اصي هذا مد ما الكيس قات كوحنه لسيمه هاي وقالها هنا اي اي اي منتجي ساوي و السفيه اللي اي مثل نفتي ما هل كان لعيه اي اي اصياد فريوه اوه باقا اي انا وحيي الادات كموين او وحبه التلينو او بين iyo xirdigiisi iyo shakhsiiyadii kulli baab beanay waligaa ihiin waxyaalo aan nim baan maaran gaari isoo gobalka dadka gaar و waxyaad ilaawowdo gobalka cunana aad badan yaabaysaa waxay ku kaan u dilaya ruuxi dhawl bu ka baabbeen marka waa saxiin kan ugu saxiisan way ruha waxyaalaha aan walaa tii sidii bahaa safaala dalka كير زاقة انت لوها يصور وحو العنائي وحو العبي داركي سيو هوي يسيو جواشي سيوحا كسيو ألو سوقت هاو دي المرة جعند يساها هوق المرد دربوا ليه زاقة فيها حورها وعنطوا بكسي واقصوهم كعرب بحي ألو هيا أربيه سوقت انتهي سوقت سوا اني وين سوا هوا هوا هوا وين وقولوا الله بيها القول انا ادوها بالله كلها بنها حرائي قسيو تسيع <تصفيق> وراه دلوا واردقم بس هاي دللي بس هاي وها ساس هاي ساس على كل شيء الدين هذا المعام كل دول وقول أبان كل دقاي نية أنا ميرلك هاي جيم هي وكاساس ويه سريع جاسها قوة ساس كل دول وقولوا الله محكم ترى قولا هذا روا معروفون ونكسون وضطرول امتحان ألي سام أبان حتى إذا بلقو مكجها النكاح مك جارم جور مك جارم وabant حريشة منهم يلحقوا يرشدا عقلها بتكوى عقل البنية وحوليها سفى عن أمه مراني وخيصاني وما رفع عن قد بحنيه فدفعوا إليه أبوهم كبقان جاري ايه ويناليه امتحان بالله سبحانه وتعالى وحوقا ودي بالوكاسه فيليه وعقل البنية كل امتحان بالتينه وقرانا يلقى سفى عن حولها أمه ملكانيه سفى عن أمه ملكانيه الوحي فإن عرضهم بالقادة أبائنا والكوأركان فش ده إنه عقل ريهي أو تصرف جرنا يحوله سلاما مشه فدفعوا بيب إلهم أغونتا أنوارهم صاروا ولا تأكلها أغونتا صارها أمينة إسراف الحجبي وبالدار كردك دك دجل كردك دك يسأن أن يكبر مني وين هذا؟ شان التانكي وصاعق الياج له التانكي وصاعق الياج وحولي كسبه نفسي فادفعوا إليهم أجانب ما كان امتحانتان أضع عطاه في الشديد وحجارنايا متصرف السف عن حوار أمة مورانكان فتدفعوا إليهم فدية أمورا من حوار هذه ولا تأكلها عن حوارها أجانب إسرافا حجدهم حقق عنين وبالدار إل الذبذك أذبذك دجا إنسان أيقبرني وين دام هذا رب حوالين اللذبيا وكاس كسر عنه وساهلهم عليه سبحانه وتعالى يا كارسين روحه وصكوك عياو ومن روحه اي هاذي ابوانـصل هذا ولمض enrolled ومن تقاتل هذا غنيا غني روحي اي هوا به حول ابوان الى هيا وليسصل هذا السيئ لاليوم إله امامك هو Europe pound price جميعك هو وي秒نـقد elastic بنيسى ما هو offensive نعره اي rashوار 갖كون هذا subscribedIS٠ already in the office best transition in Dh pass documents are the religious religion in the youth worldorsch queraco�� Education as well شاقك لما قد صنكره وحرمه ما نحو صنعين مبانت حوالا ما اسكت بها ديني مي وان رهي كان علي فقيرا ميت فقيرها فلي اكل وابانت حواليه لقعون رب المعروف شوح اشقيا انتو قادنا لهذا وكلا قادو شاقا له هدو حولان حيو انتو اكا قادنا لمشاروك لوكا قادو فلي اكل بالمعروف سبع ارثي بهو دادكو عوقاتان اديجا شوح قول ميتهو قول عرورتهو اسكو أنت أو مشارقة أو كله، أنت شكله علوقنا كطالب، فيلا دفاعه منك بيدي بي سان، قلهم أقولتي حق ولا حول أمورهم منك بيدي بي سان، فعش الدعاء عليك، سهلة إن التمور دعنا أو وها أيه، تروح يوري له هاي, هاي. هاي. في إيه هاي، فعليه يقبل دش، فعليه يوقع طي، وحن وحن يقاهن بويسيس تسوين، مركاته قصة هي هي اللي أنت ويا ركاز وعاتها مخاتكا نغضب فأوليه سوا قوة وانت واساس وكاس قوة رجل ملك ايضا لم يشوا مخاتي الجواب فإذا دفعتم اليهم اموالهم ملكة الصورة ويقولوا فاشدوا عليهم مخاتو الصورة وكفى بالله إلهي با حسيبا مخاتهم إلهي با سبحانه وتعالى حصاب اروحا هنا في الصابق هنا ملكة ايهاي هنا اوكيهاي إلهي با قفرا ونحروحا هدى أغان تطورها دي وحرحا إلهي سمحانه وإلهي بانا في الصعب الدور إلهي سبحانه وتعالى وترجو بجو وهو لذجال حق حيليا نصيبهم نصيب بيقول إنما ترك وحي كتغان الوالدان لا بد ولا قربون إيا قرابط عبد الحلقة إذا لا هير وإن سائنا نصيب بيدين يقول ما ترك وحي كتغ ولا قربون مما قلّى وحي يا راضي هو منه الطريقة وحي اللي قلت تغيب أو كسرحة بحولوا بذيين يا ديريين وكا هواين الد haw ka soo raabadu haduu balayn maxaa bay ku leeyeen qala akta mafruudan oo ilaahay in jaangooyow wiilay farad iyo waajib haddana go'an oo qadaran oo aydan soo saarto ilaahay inuu sheegayso hana wada wax waaydan waxay ku soo dagtay jaahiri waxay sameeyeen jireen ilmayar wax lama sameeyeen wiil ya gawar midku doonayna noqday haweenkan si ahaanba wax lagu waxay أفرز عن كل كريم ساس يهجر إلهي سبحانه وتعالى وحي إيوه وحي تنجرم بالبيه الدرمة قل فصلك تجري وتجرم وهوانك لحل السين لهوانك وأحر الله ما فيها رج كلها على kale ننكل بدينو جر الجاي سبعل لهي نحن حواء وسنين ليش جالي نصيب من بين ليهن رج وحي كل ينصيب مما ترك الوالدين الlevel walu waxay ka tagaan wala qaraboon iyo qarabada qarabada waxay ka لما walina nisaahena nasibu bayreeyihin in ma tarakay waalidana wala qaraboon min ma xooliyi qal yar min ma ki qal yar oo min waxi laga tageyaha aw ka sura ama balan ama haba sanahay radani saguna waxay leeyne dumarka wayreeyne nasibu القسم الصفاري الدحالة ما يشل وقايينا يقول القربال هو اللي مي كهادن تي هيكون هذا الدحالة لواقيينا نسقرا والله هو ولا يتعامل مركب صحة لأن ينكره والمساكين ومركب صحة لأن ضد مساكين فردقهم شيئا منه حوارها لقايينا وح كسيه وقوله حد كتر هذا وقوة ما يشل الدحالة وقايينا قولا نعرفه إنها وطوالها ملي وكان لا نه وح في عبنا لها فعلينا قم كما او ملغه عمل فريان سوال ناسخاي وهي شو لكن جماهير العلماء وحيدهن وانا ناسخاي ولو عن فلي ماي نحياده خوليميل اي هذه كلي افي يلو ينيت درا خالك يقهن باتا ينيق قراوه هو هاي شتروا دكن اوان مره وخم مسين كتين عبد الله جماهير العلماء wax laga sheeyn kalmaad ay waxa ay waan tahay iskale in wax laga sheeyo maay inta baaxalku u soo waajinow uu iskuumul laahu ilaahi dadka wax u qaddarin la hadda dadba waxaan iskaleeyo oo inta inta inta gowna inta soo ilaahi magi waxa soo harayo inta samal qadarin bay hayo yon dadka dhalka loo qaybiyo ilaahi haa isoo loo qaybiyo إن وشي عزك على غسل وإذا حضر القسمة حورها القائمين فورى فورى بحالك مرتعي الصحراء ذيلان قولوا القرباء لا هو الصاحبها أو أوان تقرب الله ميت كيد تقرب الله ولا يثامر كمشى الصحراء ذيلان والمساكين فرزقهم منه حورها وحكتي وقولوا لهم طول المعروف قربه ولا يخشى علي حعب صدام الذين قوي لو تركوها ضيقة جلهاين من خلفهم جلشور بريئة عرور جاء فان او يريت خاف عليه وارسل ذلك سبحان الله كعصوا غونتا الى علي واغونتا افسد بقالي او اجل ربان انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وحديث متفق عليه ساسكون مقنوي روح غون بقالي وكفاله قاضي يعني اي رسول الله صلى الله عليه وسلم من باوشك تي وحديث الألماني وتاي ماركاسه وخدمي ما جعش احب تترك حاجتك wayaliina qalbu kalawla maraba taaw danaagii ilaahi inuu qof kuway wax kasta oo khayr aha ilaahi subhaanahu wa ta'aala inuu qof ku maraba marta inuu qalbiga ku jala saanaad rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam irahimi yatiim wa aatii min taaamika wamsah raa'saka fadhaa sanaa yirtoo tudrigi haajatak wayaliina qalbu qalbiga ku sasr rasulku ii risalahayso marka dadka ka soo qaad adiga oo kale weey ruuxa tagey ee ilmaan ka tagey waro walaalka adoo kala how adoo dhawan laaysto waay ilmu yaryar oo sanaajiroo laba sanaajiroo saddex sanaajiroo afar jiraad baad ka tagey raas ويخشها عصا الذين قوي لو تركوها ضيق كتجلها عن من خلفهم جلاش ولا مثليه آخر عداه جلاش ولا كتجلها دريتن ودعاه خافوا عليهم وابصن لها عروت أو ضيعوا وابصن لها سأذكرها كع وابصنانه هقولنا حريصان كل ما يري عونته فليتقول العون إليه وابصنان وليقولوا قولاً سديداً حرام نحن قاتصاً هو قوي لا تقولنا والله ولكن عون كنا وبوس هبوه هب هب يمكن هذا الكلام كلها سديد هذا قاتص إن الذين qawwa ya corona ona ya ama ala tama awan tafawareeda dalman kuwa aroonta xoolaha dalmi ku cunaya iyo xaq darro inna yaakuluna fi budunihim wa hayaroodooda galinayan naran arxooda narb ku cunaybo ala subhanahu wa ta'ala wasaytsalawna wayna galidona saciiran narma way cunay narma way galayaan ala subhanahu وقجعل كما احب النص سانقر وجعلان وقجعل هي رسول الله صلى لا ما لا يقين اا اكون خوري الله صلى الله عليه وسلم لبا ما رسول الله الرسول في فالضوار روحها على في الجريش هلاكته كيف وجاء له معاه كميرها وأكل مال اليتيم حديث كا متفق عنه مرت عليه في إن الذين يأكلون ظلما سامضلمن قوة كلنا يحقذر يظلم أبونا سوري إنما يأكلون في بطونهم النار عرش والنار بالجريان كلنا والسيسلون السقيان النار والجريذون يوصيكم الله إلهي وإذا أمرية في أولادكم في شأن أولادكم اولاد ديننا ايو اهر ما هذا ايو الهي امر ان انكسنا اياه واكا امر كيه لذكري مثل حذي الانطين اكا نصوش ان القبر اللقمات ينجري حوانا وطلرنا اللقمات ينجري ويري روحانا ينجري الهي سبحانه وتعالى امر كون المركضة يوصيكم الله الهي او ايدا في اولادكم اهرورتين لذكري وحاقصوا ان هذا كيه هي حيال هذا هو ينادي مثل حذي الانطين lawada digoolo dumar aha nasiib koodo kale haday saddex yihiin laba gabdhoodii iyo wiil aroortii waa loo kala barayay wad barna gabdaha leey barna wiilka iska leh faayn kuna markaa haday yihiin nisaan dumad keriin fooqatana tiin oo laba iyo wixii ka sareeyay hada fooqatana tiin saddex laba yihiin mahay jemaahiro wax gar maray malee oo ايه اتنا الطيني فما خوط ايه فرمضان دم اسكروا عطيهم هذي قبدوه لبيهين اما اي كبليهين فلكنو حيليهين شروسان ما ترك روح عقنطي ايه قرابلو اه اه اه اه اه اه اه ايه ايه اي دخل ايان هذي الويل الماشه جوجين ماركي صدح اللوطي بي حطوريه وكتقي كنا هذيهين اللي عندك ذكري مثل هذا وقبل ذي يقول بقول المركب جوعا هذا وقبل ذكري حلف كوسعة وقوله يبغى الناس يا سمعنا وتعال حتى الله فإن كنا هذين نسان هذين قبل ذكري هذين يبدوا مركب هذين فوقتنا الطين والله كسر رجاه الله يوجه كسر رجاه فلهم وحيلين في مكان ما خلق ماي كوجه وكتجي صدق مرات الله يوجه هذين وإن كان الوحيد هذين فرعو حيلا عن نسخه قلب بر كبير كليه وكاته بر بيقى عدناه ولي أبويه أبيه ويدي ميكاس وحاقصب ناضي لكل واحد من هما نبكي العركاء أبيه ويديه أه سيدس هذا عهور كاته ماذا العركاء أبيه ويدي ويسلاكي سنيانه هو سيدس ويدي نحن رضنا مما تركوا وحاقه وكاته وحاقه وقارما لكن إن كان له ولده وهذا المكتر وهذا عرور كتب وهذا عرور كتب الروح على دنتي أبيه هو يدي ويسلعه يوم نتباته هو سلسوي فإن لم يكن له ولد وهذا سن ميت كاسي عرور لعين ووريته والحال ووريته وقوى دحر إيانا أبواه هو يدي أبيه يين فالمومه ثلث وهو يدي أبي كريع هو يدي wixii kaloo dhanyaa qadanaya aabaha cid ugu imanaysa somali walaal ma hesho imam ma haya day walaal joogan dadada walaaladaha ayaa baayay oo iyada walaal ha kubsha maleyo way aad iyo iyada siyaan wayu ilay waxba ma seen nasho xuumiyal laakin ad iyo walaal joogan oo laba ilaa jira qaalam maayano aad baan bay u badayan faa in kaan leeyo akhwatan mi taadan tay hadii abii hooyadii joogan hadana waala u leeyahay faru mi sidda soo yeedi wa mas'aamaysi soo sidbe qaalana wixii soo harto dhan aaba yaro beer oo wakaas oo uguuriyo ta yelo abaa laga inta kale isiga la siib fa in kaan hadduu leeyahay fa in kaan hadduu yeyay lehumaay ka dhan tayi ekhwatna hadduu waxaa soddon waxay dhacayaan min baad wasiyada dardaaran kadib oo uu sidii maay ku dardaarmi oo dayin baad baya horee shini laga qaadan mahay sidii dardaarankii iyo deyntii laga bixinayo troosna la siin ma hayo iyo deyntii deynta horeysa deynta laga bixanay ka baa inawo xuddardaarmi oo sidaa dadaydu horeeso ma aha او اله يوجد سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتابة لتلين الناس ما نزل إليه صلى الله عليه وسلم سنبع يدوك ويسأل داينة هنا يوسيله معها دا الرئيس معها داينة انظر الله الرئيس داينة لقبض حنا يا دردارانك كدب على نحلانا يهيه يقولون وحبالك القادم بها لا لا أخرتا لقبض حناك من بعد وصية درداران كدب داينة وحو دردار من ميه كاسي لقبض حناك او الدين بعد الدين الله يقول له أعباؤكم أبيالكم وأبناؤكم يعرور فينا لا تدلون المعبذين أيهم خاضي أغرب لكم إذين دو نفعا حقا واحترخوا إلهي كالك يبرو أباهيه ويداهيه المال الله أشكى الله وحقوه تريع ياغو وقوه احترم بضا إلهي كالك سبحانه وتعالى. مركا حقا اجعانا وقالي سبحانه وتعالى. اوه هدهين محال صال الله يرى وقال الله يرى وقال الله يرى وقال إلهي سبحانه وتعالى با حكيمها بحكيمها مصالحك غيبك وهكذا قرّصون هذا نص سبوقي ساسوا اللي يجوا وأبناؤكم وأبناءكم عرور تعبشان هي قوة إذا بلي لا تبنون إذنكم معبدين أيهم قاضي أغراو دولكم إذن كان نفع عن حاجة وحتركة فريضة تموي وحاس وإلهي سبحانه وتعالى سوقا تريقوا ليذكى أنتا سياذكى أنتا سياذ صابي انت ذا سياذ بحالك سوى فريضة من الله إله حاجة سكاي وواجب له حاجة سكالي إن الله كان قريما حكيم إله وعي البضاء والسلام الصالحة يقانون فإله سبحانه وتعالى أحب حكمية أشري ويسدي للهريب حكيما إله المجد فوز إله الشرعي كيسا كمجد فوز حكم كيسا كمجد فوز أغواشي العاشي سئيكم كمجد فوز ولكم وحد ليدهم ثقها ما ترك وحي ما. إلا يكون لكم ولد إلا يكون لهن ولدنا هذا ينحروا ولد. الله أما haddii awayn taa dhimato iyadan caruur lahayn kala barbad xoreed yelanay fa in kaan lehoonna adday hawaynta idan idan oo ay dadan waraadun caruur haday leen yihiin farqan rubuuc nuski walaan kanu staaminno afar meelo dalba taaminayso mimma taraknna wahay hawaynkasta ka min wasiyatin dardaran kadi yuseena biha ay dardar meeyaan oo deen ama deen kadi deynti ya dardaran ki kadi aya yeraaysa haday xardu saaf taayo oo aroor lahayn talambar haday xardu isku aroor wa markii deynti laga dhexiyo laga dhexiyo waregunna iyaga marka sagwaal sheegayso moow waxa yiriin waa ولهن نهوينت وحيلين اهربت صعبي لييهن مما تركت من رقيو وهي اتكت سينو مالها هو ود كدمرتين وا غورمو الا لم يقول لكم ولدن وحدهن ضرور لهن هذ ضرور لهن هو وين تالي ات كدمتي وحاي يلانيسو رضو حدي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 wa wanta dii joogto ama labada dii joogana ma saddexde ama fartaali faruunna waxay leeyeen as-samuru siddeed doodi ba ee waxaanu jireen qof tartooyey tugun ka heesuqaynsi deedanka xalay loo qayliy hal meel faama caaruyaash ima afarto meel ka taxteen baytumu leeyeen dad caruur lehni wa goro nda'di wasiyateen toosora biha dar daran kadib addar dar maasan oo dayin yurof lagu dakhlaye kalaalatan ولد iyo waalid la'aan oo asar yar far' minnaar arurna kamacteen aabana kamacteen hooyadu iyo jicir imeyso ku ay dhashay oo ninka kale u dhashay ween kana ween kana haddu yahay oo la hele nin oo yurof lagu kalaalatan lagu dakhlayo lagu dakhlayo kalaaladu waa iyo اويي اباتي لواي مرول باوها هرتي ميش شي فارساني وقوان أزكوية تين ماشي حكم ولا دعوه اضو ابجو ادو عروج جو اما غاويي ويل متي دوننا كوري ماشي امام محيا ولا قادني ايه وحا وياه روح امنتي ابي ما جوغو اويي ما جوغو عروو دلي ما جوق كاواصا او امرا سمبال دخلايا كا لوو دخلي وله وخليه احمد ومن ام ورال أي هويه كده وذاك هو أو وقت في لكل واحد مدلأ أرقام جوات يويل كيف أهل فمن ورال هذه كمية أسس كانوا هذين من ذلك هذيل لا فهم شركاء في سر وحي wadaagayaan haday toon yiin surif gabadhi iyo كنا waa isla keenay waa kuweey xaqo hooyada ka yimid miduhu hadii la toon yiin mid jirtay wax badan bay kaga bedelayeen kuwan hooyada keliya ka yimid way dadke kale ilaahay subhaan yuusee kum la fiiladku musayid waxi wadaagayaan turis kaaso way isla keenayaan gabadhi iyo waa habo yidhay walaal ka ahay waan kaana in wujita haddi la heelo ragil nin haduu joogo yuuro soo la dhaxlayo kalaalad san ama maratun ama inaa dumar noqdee waxa hadanta ruuxa wuxuu ka tagay yihiin arrar male adee iyo awooyi ma joogan ninka ruuxa hadan tag ama dumar ورال أو أخت بولاهين فلكل هذا يجب على قبرتها ويشترها كيسانة فلكل واحد منهم اصددس في اليهين متك العرقب سيدس بوليانا يجب على قبره وقوك أي هو يده ولاقين فإن كانوا أكثر من ذلك هده يبدينه ويلاو يصيح مادان وويل يجب على قبره ملكوه لا يزال بكير يجب اما هو أبلغوا ويلاوه يلاوه يصدع يغفر ربنا هو يده فلكل واحد منهم سيدس فإن كانوا أكثر من ذلك فأو مشترك في سر كان بيوداعي يعني واحد كله طالما يعني سر كان وحوي way كيسنا يعني وعور ما ركيسا وقعدنا يعني كويه هو يذكرها كي و من بعد وصية دردار كذب يوصي بها ودردار ماي ماي كي أو دين دين كذب غير مضارن حاله وياه وصية عمده محسود بينه هذا وصية النقطة إنتي لو طالق قرب بناء كبر ليرمها turiska badan hadduu ruuxi dad darmo la yeeli ma hay la kulin ma الدارم dad la xalkay hadduu u dad darmo la yeeli ma hay turu dhallaasiisa laa dad darmi karin ma hay waxa turkane laga تروح imaamu timimi iyo ahmed ay wariyay timimi uu xasan ku sheegay turu ibareysan oo khayr saqaysanay oo ilaahay u dhawaanaya sabdcina دلهم بالحلك دل بالحلك لو قدر بدارمي، ده, ده, ده, ده, ده الحلك هو إنك إنكم بلن لو تلاقيه بدارمي يا مركّس أخاكمي، إن تاسمه حتى جوش ولا حلو، لا ننك بركي ستبحيانو ايها وانا مابدى حنك رفل وانا لنحضو هذا يدتكي او دانس كورا عامر دانا نرى هلو روحي هلو صدقي وماشهل لكن كواير يرى هدهي بجوغان مابدى حنك رفل وانا لنحضو هذا يدتكي سؤالان بي بس نركي فيه ورشي في سريرتي في فيه قولي ايه وحاوين اسكال دافه وحاو صدا من بعد وصية او ايه yustiba u dardaarnay soo xaalinta u deeyeen gaira mundari halawiyaa dardaaran ka mid ah wax ku dhawayd tii dadaray wax ku dhawaasi aan shariicadu ogayn u dardaarmay la yiri mahayow wasiyatan ta saw amr in sida wax loo dhaxlo qodaka saa wax loo qaybiyo wasiyatan wa amr min allah ilaahi hakka tarah wallahu ilaahi alimun wa saynaysay sidii wax ee naxari ku jir sayn loo kale xaqbadanyahay saas miyey tilka taasha xuduudullah wa amiraqiyad halka ayata ka sa ilaahi ku qeedi xuduudullah sida ilaahi u faray sida يدخل إليه الروح الجريني يا جنات الجريني تجري استعارة من ساحة ألهار خالدين فيها والقوى ريان جنابة وذائق كاس الفوز العين الروح جنال الجريني والروح الليبان الليبان وين؟ وأليس سبحانه وتعالى ومن يعصي الله يدخل إليه ورسوله رونع عاصي ويتعدى حدوده إليه أوامر تسيب الدول حدود إله تعفوته فريكتها أو يكره لي ما هذا لحكي الوجاسة؟ إلهي وحققي الروحان حقا من وصى إلهي كل راعي رسوله ساوى وبيان الروح يدخله النار إلهي جئنا يا روح حسد روحا إلهي في سطلال أو في اوغانسني واهي فلي وهي يخرجو إلهي جئنا يا نار النار خالدن فيها حال ويا متكواره نار وله عذاب مهم الروحا إلهي على عبد والله في حوينك. يأتينا له من ألف حشة الزنوك ومن نسائكم هؤين كنا كاملة فستشدوا عليهن مرخاته وصمية فستشدوا مرخاته قريعة عليهن بلو شرولة أربعة أفر ومنكم رقحوا دوار مرخاته من مقدان زنوك يوحي علىها الله مدك هؤ هذا من بلد روال أربعة منكم وفرق oo in daahon ha arkayne iyo wasdul saaray khire amma iyadoo dhakarka iyo farjigeedu sida wadaanta iyo ay isugu jiraan way xeel wayna saadhaan beer bu khasaaral yeeli may neef way baalka ka baaqal yeeli may oo Umar deelee aan waqtigiisa way dacday saxaabi sare inaay daday saafu dheemo saddex afar nimba meeshii midii wuxuu yeyay anuu aragti xandoo aan neef لكن انتا كما تضع كوه يضعون حيث انه ساعة اركي كاولا اتكيش دا كوه يضعون ساعة ساعة ساعة ساعة جدرونه فيه منكي كان فراع لغطا هذه مركب ماذا بفا ساعة اركي كوه يضعون دهان ساعة اركي انه هلك يقب على القراعي وين افرتيه الديه وهي اركي ناسده وذانتيه قاعدك سوجيه ايو سوجيه ذكر كيه يفرجي والاتي حوانك يأتينا لأي منا يألقى حشة من سائكم كمدها فستشدوا عليهن من خاتق لي أربعة نفر ومنكم رجينا كمدها ومن انتها فإن شدوا حضاكم فامسكوهن حيا في البيوت قريغا كحي يعني قريغا كبدهن حتى يتلطى الموت إلا الموت كو غفصاني وعدمان أيام فو الله لهن أما إلهي يجري سبيلا وضع إلا إلهي وضع حكم كالسود الجنين قريغا انت xaasoo aleysan hanu waday in beer dadka indho laga qarin ay waxa dhamaatay oo qurunka saas yara waligaa ama ilahay wada kale wada ilahay furoyo ee hadda guriga lagu haymay waa haday sanata walidilay hadii karana wala gara acyad boqol oo balagu nufanay weel lanani laba rag ah oo yaa tiyana faahshada leeymiin oo qayb culimada kamid ay waxay dheena oo aliwadu lan liwaa kala wanni baa isku sanayee kana waxay waa و... اللواني نو فحشة لو أتى نو هواين بقوه تك يعني ومو... هواين كوا الأشغال صامو هواين باللباب وتك ولا داني اللبادي يأتي يعني الله يبان الفحشة دي ومين كمدين كده كميدة فادوه ما إياه جوري على الوش على ما هي ولا عبد باجي مجانا الوش هو رجيناية ولا جراحية ولا فأذوهما ذمه عاهه ادب فاين هذي حبيت توبت كان واينته الحكمته ان سو واصلها عمل خودها هجاجيان فعر دعنهم ييغ الشدي كبديه لمده ان لا مو يكو كوفساناي اي وخالي هداي توبت كان تسا كوسميسان او قالي خاليسان فعر دعنهم تجي سو عييد يديقي كداي ان الله اللاهي كان وفاعل جوابا نتووب اقبل برحيمن حريص برضو مركه ايات سو دغين سو رتنو خذو عني ورسل خذو عني فقد جعل له لهن السبيل وقال إلهي ودو أفريك أقول رسول الله والله وسلم أحكمت في آيات رسول أخريم إنما الطوبة طوبة وحا أصد ناتي على الله إلهي تشي ساها تي. إلهي وحا طوبة أكا أكبر من الذين كوي يعملون فما الجهل علم روح كالصور عاصيه فهو الجاهل روح مع ما عاصيه السماينيه وهو الجاهل علم كالصور هذا قلبك شوه ملكه مقاون ملكه الجراوي علمك شوه مقاون إنما طووطوا طوالوا حيو أحاطيه فإلهي طوال كأغبرة إنما طوال طوالوا حياته على الله إلهي الدشيس وإلهي تكوه جاينه طوالوا أغبرة للذين كوي يعملون الصور دندق الثمينيه بجهادات بسبب جهاد الجهر الدفتي والسميني ثم يطلبون التوبة كأن من قريب ما له واخسدوه مركب سادم لوضعه رأي وصوت كأنه ثم يطلبون من قريب سدوه مركب التوبة كأن فورائك قوة يبدل الله إلى يوب بدري فورائك الله عليه لا وكان الله علما حكما من قريب صنع رواح كوفة سنة الموت و الراع الدموه كالتوه رضوه طووتك ان الهي طوله وقا اقبله انت ان اغرق الله يقبل طووته العبد ما لم يغرقه ماركي هم قوله ان نفسه قاره ومان لقى اقبله لكن الراع ممن كحر سبحانه وتعالى الدنبي ونفسي جوقتين ولم يسروا وكان سوى على ما فعلوا وقال الجنه الهي كوره مينة جوقتين ومد دايمة ايو وقرنا ايوه دنبي هاي وليس تطووت فامضه wiraa sabab ugu weyn ee meheen mid leedena qawi yaamaru nasayiat samanta ya maasiis samayni hada ila hadara marku أحدهم hadiro الموت mid kood al maut marku kusoo hadiro qaala markaa الأهل هل aanu tabtu aal xil toomaa marku sakraayay ayuun walan toobad kan subraag samayni oo hamra u ubay oo udini sanay oodta u اني تبتل الان كا الهي سواء كا اقبل من هذا هو سواء للماذا وليلذين الهي كوين كا طوال اقبل مهي يموتون الدنيا وهم كفارون نعيذ بالله وقال اخوة دمانه يوم أولئك اعشدنا كوا طوالات الليان كل انتي اما مركا النفط كباح يسيني وان طوالاتك انا وقال لما كل انتي اعشدنا اللهم عذابا أليما عذاب آدي آدحن بلنبان الضيارين بقى عليه سبحانه وتعالى مركا وقت اي نفط كباح يسيني wa umrku ustaad dadku uga dhacay in walaalku horeey u toob keenay sabab iyadoo warahay saanaad saalada bagaareysho berri baan toob keenay saadama toob keenay billa baan toob keenay sidaas ma arro waxaan ogayn waxa lagu yaqaan ilaahi subhanahu wa ta'ala quwaa ushayna kamna gataa ay khaasayda hatta ila hadharaa haddii ina adduunarkay dhaxashaan ku rhan ci qasaro aad aan hayku soo dagtay caheeyii waxay aan jirtan nin ku markuu wayn kallinto haweenta dadka qaraabada ninka u aha ayaa saydonaanka yiri jiray haday doona way goosnaanayaan haday doonaan gurkeeda u diidayaan haday ku إلهي سبحانه وتعطيه والربي يا أيها الذين آمنوا الله يطيلوا لكم إني المبنام أنتظروا النسائنات بحشان كره كما قصره يقول نورنا تلالان إسفوق أديك أليك عدعا فوق قره ما لعنونا قمره ولا تعدلوا هن هواين كي تقول فهوين كي يدينو عبا يدواني يقول سانها تبيبين اللي ما هيته واحد وحد تسان ودير الكيب كدن تيوحو سياقيب إلا أب. ميرك ورنينسو عرس إلا أن يأتينا إلى ليجي مادان مهياني بفاحشة وبيانة جنع عدل هذه جنع عدليني مادان لخير مالها ساب دمتان أبقلو وعاشرهن هوان كين كلان ورابة كلان معامرابة بالمعروف يسوي نفسهم رجب حب سبحانه وتعالى له هوان سبحانه وتعالى ويرهن اللي باطر لكم وأنتم اللي باطر لهم معاشراء وضائيا رنوران شاء وضائيا عشراء وذهجاجي المعروف خير هو وانك كل نوراله كره بق موي فين كيرتون عندها يمكن ان عندها عندها وان ان عيب ساي قدسو فصار وحا حقها او ذي كته بلان انت تكون ان نعلان حيان مدلو ميد هاوينك كميد ان نعلان اي حق او ويت على الله جلاله انه يغيره فيه كا ابن الطاعد خيرا كثيرا خير بلون او كفسلان علماء مثل عبد الله العباسي ولا صالحو الى ان عيب سايو كراهيك وهي فالطول يستقدر القاس ايه اليه وحقاسي المصالح وهاله خير هو كفر حدوه ان لوك وقوبه والدنيا خلاله وقوان فعوه مركع الله سبحانه وتعالى وحولاه يصبرك ايه خير له ويصبرون فإن كريتموهنها ضد ابن عظان هوانكي فعصى وحابا وحقها ان تكره ان ابن عظان شيئا نبن ابن عظان هوانكي الكاميرا الله فيها خيرا كثيرا وهذا فانا ساعه دون او هاوينو نعيين مرت كنا على الماء وواصل شكل كنا واقف كلاتي او كاي وحياد انديناهم كنا هذا خير الله انه يا سبحانه وتعالى ربنا وين اردتم هادا دونتان استبدال زوج هاوين بدله كفرته يا الليسكره بوسكاي سوغشتو وعاتيتهم والحالقيتم اتيسين ايداهونا ميدوب كنبارن حولت كربدن فلا تاخذوا قاانينه من قنبارك بدنا حوري بدنا هذا سميناد انتو فورتميت كالبوسكاي سوغشتو الا سبحان الله تعالى وحوري اصلتا الصور واباك قالوا الىابا بعد كان من يلك كن ايه زياد وقرسلوي هو من حج التواشاق هو هالوصر ايوه انت سفر عم هو امانيبه وحيوه لكن حيوه وقرسلوي الفا او وزياد كن ايه كبضه ايه وقرسلوي ماركد ما هالكوده علي ويستبدئ الكاسب السميوي انتون ندخروا بسوق رشاة ذاك هالك حتى بقول سنونا وراء سنت كيبه انتين كوزيالي سوى فوري جلاله مرينة ماركد لمالا لكن عن انتي قاعد فرطي حسن عالي رضي الله عنه أدبوه فريطان بضنه لكن هوا ينول بوث الفريجي ايضا طاللك هوا وقايب طبعا انتو حوالاتي رضي الله انتو اخونو دينار بسي دهرة ماركا ساوحي تروا حواليا من صراقي ذوق اه حاذيث ننان اهل جعلها بيقولتك باوحي رسي حوالهم ويبيني لكن ادبو حوالك كمام منك سايق انو جعلها ماركي لايقصا سايقا وين اردتن هدار خاقي ودونتان استبداله زوج جناوين تكون بدلتان مكان الزوج مثل الباسكت او من طب ماشي كصار مثل سوغش ود اعطيتهم الحال اعطيتهم اتسنهبهن وتصريس اسك بدليس كان دارن خربان فلا تاخذون منه كان دار قيه خربان راك قاعدين مثل شيئا اتاخذونه وما قادن هسان وخوليه الهوينتا بين ابووريا واثنان المبينين بنت عدو اوريا ميركوسي سيدوني هن نقدان ان قاد بعضك سمرك على الحوارات أن كذي أو كلامنا قد لمن وين وعبدك كل وكيف وعليه وكيف الثياب تأخذونه في طولي أهوينت سيسان وقرا نيسان سو الجاري بعضكم بركيه لبعده إنكم إن بلن الصقاويين إن بلن الجاري جد كنود إن بلن صلب عمروي إن بلن فرجيال الحراشطي سلو قرا نيسان فرجيال طولي على الحراشطي والسمحانة وأخذنا إياه وقال منكن حق إن ميثاقاً بلنا وغليظاً عرفوا فسّام علم رسول صلى الله عليه وسلم قد نور و استحالت فروجهون الله ميثاقاً على كل فروج هاي وآيات الله خير يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله حق توكات يا صدق الله مرك هون مرك ميثاقاً غليظاً إلّا قالي وآيات مرك الخير كان هناك أكبر شيء وحاقه مبحيسي ومهركة سالسالة دوشرة مصر حالة المركب المركب هو عيال الهي سبحانه وتعالى يلي واحد ومبحي السيد قلنا قلنا يساوه عليه سبحانه وتعالى وكيف هو وحلغي عليه أيها الهي السيد تأخذونه وقال نسان حوري عثيسان انباركا وقال اقضاء بعضكم الابعيس وقال بقيتن غيرتك يارو جير كالي حلال فوقها وصابهم تكييش السيد قلنا ma doqan baa oo inda inta guriga illa allah gasho oo aad oo samayso ma lawaan kusiyo waxa ku xalasho dadu وتعال wa alayhi subhanahu wa ta'ala wa akhadna minkum wahidan ka qaadan ما نقع balan qad wala tan ka gurseen ma naka aaw oo abeyalki waxay gurseen omeenisaa yaa idi waad laa tan samayn in kum marku abeyd inta إلا ما ka kana waxa ay saaxiixa deenku wiiyinaa kuxun yahay kaasi wa la dilay indhiyada mar walba lama dilay wa maqtan wa xare ilaahay wa sa'a cabira waxa wada ugu xun wadadii aaday dad maray meshay adeego wax ka doon dad wax ka doontay awentu adeehi waxa sanay bidku waddu ugu xun baali subhanahu wa ta'ala هي wal xarimay حرام wax ilaahay ayda او ان كان ګورسن کړي ان هم به هلكه کوتخاون کو ورویېدی وبناته غوړه دشه واخواته کوم کوېن له دشه وعماتکم یې دویینکی وخالاتکم نوريریې وبناته له غوړه أدى تقيرتها والله عمر رسي و كواس وإن ألا إيو إن جل وحا عيون بها وإن كي هذا الحلق يلا يوروين يو فرمال عليكم أمهاتكم أي أيدي يوحا سو نبع أمهاتكم وبناتكم قبل هذه تيفير لشأي وكهات وأخواتكم وراشا تيفير لشأي وكهات وأعماتكم وإدادة يذو كومجي التمر وإدادة قبل إذا وخالاتكم يذو كومجي حريتة وبنات اللخت جودني ولا لك ولا غيرك واحد وبنات اللخت جودني أي ولاشة بشوابة تقوى بيجان على الكحرم وأمها تكم بالحرمين با هو يوينك الله تيه هو يوينك أربعة نكمل النجيم هو يدل النقطة وأخوا تكم بيجان على الحرمين ولا ليهم ومن الرداعة أذناكوا النقطين وأمها تنسيئكم حوان تبقى Oraa ei voikun valaista kahramiin. Alla te kuvas raihtaa a kun kuulii, kun oiminki näydellä, alla te oiminki on, tuletkin viihin, aloita kteemu. Oiminta ilmaine, koska niin kaikella voi aylan taqoon hadaydanayn dakhaltin beena koow ma kaliktay gabadhaas hooyadeed faraajinahay kuu gabadhi wad guursan karto dami ma waxa la ila abnaaykun baa ila kan xariman xaraa ee abnaaykun wiilashiin nahweenkood ee labiina wiilashaas min salaabikood dhawrkina keyi شيء الرسول صلى الله عليه وسلم زيد لودي جزيد محمد القريش وحلاله ابنائكم ويشابشان حوان حراشه او من اصلابكم دبر كنا كيمو اروق ابشيو وان تجمعوا بحرامه بين نقطين لا ورا له لا غضره ورا انها حل مره ولا غورشدت دايم ميدي كاتك تده تيكره وتو نفرت لكن اسكو مره سو كانتو او قب. إلا ما قد سلف وحى مريم مريم لابو ولا على هاي فوان يقال جورسنجرب يوحى صلا إلا ما قد سلف وحى أنتم إلها إلهي الجن نهي جاه حرامته وحى فريم مريم ثمان طل على صلا وعندنا سلف إن الله كان إلهي يفو على غفور الرحيم بدنور تبافون حريصة والله أعلم